يسألونك ماذا يُفقُون؟ قُلْ مَا أَفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 119. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 Um mm -hmm.